إِلَّا أُمَّةً مَّعْدُودَةً لَّا يَقُولُونَ مَا يَحْدُثُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَدْقَنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ لَجَأْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَأُسْكُتُ كَفُورٌ وَلَئِن أَدْقَنَّاهُ نِعْمًا أَبْعَثَ ضَرًّا أَمَشَّاهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْئَاتُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيْئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُ إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأدو كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا اي يقولون لولا ان زيد عليه الكنز او جاءه ملك انما انت لدير والله على كل شيء وفي